يَنْ قَالِبَ إلَْكَبَصَر خَاصِ أَ وَهُو حَصير وَلَ قَد زًَا السَّم أَُّيَا بِمَصَابِي حَ وَجَعَلهَا وَجَعََّهَا رُجُمَ للِشَّيطين وَأَعْتَدَناَا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 قُلمَا أُقَفهَا فَوجُم سَألَهُم خَزَنَةَُا سَأَلَهُم خَزَنَةُم أَلَم يَأْتِكُم نَذير قالوا بَل قَدِجَ أَنا نَذير فَكَذذَّبِنَا وَقُلَّ وَقُلَّ مَا نَزَّلَ اللهَّهُ مِنْ شَيْئٍ إن أَنْتُمْ بالغيب لهم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 اهداء من يمشي سوياً على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئده قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا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 تن مَّعِينٍ